ت ظ ه ر وما ن ن ه أ م ت ك م وما جعل أ د ع ي ا ء ك م وابناءكم ذلكم قولكم ب أ ف و ا ه ك م والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم ل آ ب ا ئ ك م م و أ ق س ط ع ن ه ا ل ل ن ا ب فإخوانكم ف ي ا ل د ي ن و م و ا ل ي ك م و ل ي س ع ل ي ك م ج ن ا ح ف ي م ا أ خ ء ا ل ك ن م ا تعمدت ق ل و ب ك م وكان الله غفورا رحيما النبي واولى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م وازواجه امهاتهم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا ذ ك ن م ة ا ل ل عَلَيْكُمُ إِذْ ج النابلسي ء ت ك م جُنُودٌ ف أ ر س ي ه م ل ن ا ع ل ي ه و م ر ا وَجُنُودًا ل ا وَكَانَ ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر ا ا إِذْ ج ه و موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه ح ن ج ر وَتَظُنُّونَ بالله ه شركه ب ت الهدى م ؤ شركه دعويه غير ر ب ذ ي ق ه ذات مضمون قلوبهم ر ا ع د ا الله ورسوله إ ل ا غرورا وإذ قال ا ل ط ا ي صائفة يا أهل يثرب لا مقام ف منهم لكم أهل يثرب ر ج ع ويستاذن ا و فريق منهم النبي أ ي ق و ل و ن إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر ة ان يريدون إ ل ا فرارا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 اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي ل ا ح ز ا ب يودوا لو انهم دادون في الاعراب يسالون عن انبائكم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 و ك م و ا ل ل ه ا ل م م ؤ ن ي ن ا ل ق ت ا ل وكان ا ل ل ه ق و ي ا ع ز ي ز ا و أ ن ز ل ا ل ذ ي ن ظ ه ر و ه م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 شركه ا ر ه د ى شركه د ع ا ل ه ا رزقا ك ر ي م ا ي ا ن س ا ء النبي ل س ت ك أحد مضمون ا ج ت م ا ت ق ي ت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 إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين, والصابرين والصابرات ن و ل ص ا ا ب ر والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي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 بناتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة وهبت نفسها للنبيين راد النبي موسوعه النابلسي ما للعلوم الاسلاميه ي اسماء الله ف و ر الحسنى رحيما ترجي من تشاء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 ولا إ خ و ا ن ه ن و ل ا أبناء ع ه ن و ل ا أ ل ن ا إخواتهن و ل ا ن س ا ي ه ن و ل ا م الاسلاميه م ك ي م ن ه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 لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا الله, الله واطعنا الرسولا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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين أ ن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا